هذا هو المثال في في في العام ايوه في لكن في مصققات اذا كده العبره في العام العبره بانت بتصدرها بتصدرها فتوعه عمر وجه المطرق العبره بالبال بالحبل وهو اطالق هون صافان هون مقياد وتعليك مصط على مطلقا حين دخلت الدار ها انت طالعه اي حقا انت طالعه من هذا حسبه او اعتبره امس وهون اعتبره مصلحه حسبه او امن الاستتي انت لكي لا اذى عليبه لو وقتها يفدوه وهون حسبه تكون مطلقا اذا وجد حصلوا هو اذا متلقصاله الحت شوف اذا اذا متلقص دخول واذا متلقص لاعصاله الحت في يمينه ثالثه ثالثه خمس على اس ثالثه خمس على اس متى يكونوا ثالثه خمس متى لكن الاول ببدا بمتى متى متى دخلت صارت دارف انت طارق متى دخلت دارف انت طارق اذا بدا عموم للزمان متى سوف يدعمهم بأن Där clothout كل ما ومتى وأينما أينما تولوا فتموت الله لأنه يفيد عمم المكان ومتى يفيد عمم عم الزمان وكل ماه يفيد عمم الاحوال ما يعني كل ما تغطي الظاغر فأنت طالق إذا قال مت أغطي الظهر فأنت طالق يعني في جميع الاسما إذا قال أينما أينما تولوا فتم وجه الله أيضا فيه هذا فيه في عمر أينما تولوا فتم وجه الله يعني وجه الله سبحانه وتعالى عام وتعليق مطلقا على عام نحو مساء وأين وحيث فهذه من العمر وفي زماني ومكاني والمكان شغل عمق وفي زمان لا مسافات مسافات دي ساعيه اكرم اينما كنت اينما اينما كنت اصلي اينما كنت حيثما ذكرت الصلاه وصليت اين بقى ذكر الاتصالات هذا ايه ده اين بقى اصرخ الاذنه دهي ده ده بي ثاني خوف امن الالم عدم مطلق ثاني مطلق السلام عليكم متى دخلت الدار فانت طالق هذا ماذا؟ ما هو المعلق؟ المعلق عليه المعلق هو طلق ياسم المعلق عليه هو كل زمنين دخل فيه الدار في كل زمنين دخلت الدار فانها تطلق فالطلق انت طالع. هو مطلق مطلق ومتى دخلت الضرية هذا يسمى عام, عام لأن هذه الأدوة أدوة شرط وفيد العموم هذه قاعدة أدوة شرط وأدوة تعريف وأدوة تعريف هذه كلها تفيد العموم وتعليق مطلقا على عام ومتى وأين وحيث فهذه من صيح وفي الزمان والمكان وقائل حيث كنت فأنت طارق هيث كنت بقى بتسلك حيث كنت بقى زي سبه ها عايزني مكاني انت طريق بقى يثمر مطرح هسيطلع تسلكه ما كلام مطرح يعني وين اديه ذي هو متى كنت في اي مكان كنتي بس وين رحتي هنا ما كنتي هذا هي هل نقع مثل consultant مو tem bodhi Oh currently who تكون called me Situde of the Jean As you said you no p Obrigillions herum boh 1990 Yeah That's the thing. I don't know. What would you say? Okay. There's a question. I don't believe you. Oh. تقول لي أنت طالق صلقات نهاية لا نهاية لها عند خط الزرق طالق صلقات صلق صلق صلق صلق صلق لا نهاية لها لأنه يفدعهم عند خط الزرق فهذه أربعة أقساما بحسب منام يأتي الأيواء رابعا سعليك عم على مطلق سعليك عم على مطلق وما له في جميع الطلاق في زمن فردي تقول لي أنت طالق صلقاتي لا نهاية لها إن دخلت الظارة عند دخلت الظارة فأنت طالق أين المؤمن؟ أين؟ مدعلك عام على مطلق ومعنى امتزام جميع الطلق في زمن فردي تقول لي أنت طلقاتي لا نهاية لها إن دخلت الظارة هذا ماذا يلما؟ سائكون فلقات الى نهايه هذا بدات هل هو مقيد ام مطلق عامه عامه انت سائكون فلقات الى نهايه هذا عام ان ان دخلت داره ان دخلت داره مطلقه لها هذا عام مو صلاح عام مو لان خلاء هيئه تبعكم ومطلق دخول الزر دخل في الزر هذا زائد قواعد على مطلق زائد قواعد على مطلق وعليه اتزامه جميع الطلق الطلق اذا لم يصار دي اتفق انت طالق طلقه إن الدار يعني اذا الدار هذا المعلق عليه هو دخول الدار وال المعلق هو الطلق الصريح هل هناك عدم العام هو أن تتعليقون فرقات لا نهاية لهذا يفديث معامل على مطرق وإن لخص الظهر جميع الفرقات في زمن الفرد متعليق عام على مطرق ومعنه جميع الفرقات هو عام في زمن الفرد هو مطرق يا عم وين ده يا عم هو الحال انا عم خد الاخر اما المصلح تريه تريه عم خد الاخرين بيدل على فردي امور بيتي تاخده انت خد ده كل ما او او, أو, أو لا نهايه لها هذا ما يدور هذا عمل او صفط لك انا عارف انت خدت الظرف هذا يتمشى هذه المرأة بحسب التاريخ قلت ولنذكر هنا مثلا سنذكرها فيها بودين فقال ونقصد أصحابه على أن الصلاقة يتكرر في قوله كل مرأة أتزوجها فيطالق أصحابها الفقهاء بعد التيام هذا كل مرأة فيطالق أن الصلاقة يتكرر بالتكرر لساء مثل مثل الزار كل مره اتزوج ادواه هي جوه.. تقلق كل مره اتزوج ادواه هي تقلق كل مره اتزوج اذا دخلت البيت ساعتي صارخه كل مراتي صارخه اذا دخلت البيت كل مره اتزوج اذا دخلت البيت يعني انت حرم عليه انت تطلق عليه فقالوا يلزموا الطلق كلما تزوى الرأس حرم عليه الطلق يتكرر النساء من ذلك الضعر فأنا كل مرأة يتزوى الرأسية عالية كذلك لأمي كل مرأة يتزوى الرأسية عالية كذلك لأمي كل هذه لا يلزمونها إلا فالرسم واحدة لا ينزموه إلا ظهار واحد لماذا لأن الظهار كذب وفترع الظهر لأنه ظهر لا لا يتكرر وقال كلما أنها في الظهر فأنت فأجعني أكرر أمي الظهر أنقوا على دخول الظهر تكرر دخول ذا يتكرر الظهاره ام لا يتكرر لان لان واحد وهو وهو الظور الذي يظهر لنا في هذه الدنيا والذي يظهر لنا من ثاني والذي اي استنعباضه الجديد والذي يظهر لنا ثم يعود وليقول من القول وظورا وإن الله لا منكر من القول وظور وظور هو مرعة واحدة فيقع الظهر مرعة واحدة هذا هو الفرق بين المردون أو الثانية وأنه قائل كل مرعة أنت ذوة فيهل سرها الأم أنك طهر فلا تتكرر عليه وأنه بزواج مرعة واحدة انحل يمنه فتحل يمنه ما تفرحيه بالعموم في الصورتين فقال الجواب أن الصلاقة حكم ويثبت لأفراد العموم وأفضل هذه في الكثارة فيه للنطق بالكلام الزهور عقوبة لخائله فإذا قال كل مرأة إن أتزوى جرسايا علي كبار أمه فكذب على كذبة واحدة فيجب عليه الكثارة واحدة ولا نظر للعمم لليه متعلق القول الكريم كما قال والله إن كل شيء جباد والله إن كل شيء جبل فإنها كذبة واحدة والله إن كل هذا كذب يعني لأنه لذلك جباد مبايا من قال إن جباد سي جمدا فقد كذب كذبة كذبة واحدة فتلزبه كفارة واحدة متعلق الظبعهم أو قال والله ما في الدار أحد من أخوتك ويوجد يوجد جميع فيها ويوجد ويجرت والله يبقى في الدار واحده من اخواته في دار جميع الاخوات هذا كذبه كذبه وحيدته تذم مكفرته واحدة, واحدة فان تذم مكفرته وحيدته لنبض الاتحاد اليمني والسياسي فكان يكاولا وذكر الفقهاء أن من قال كل ما تزوج في مراعبه فهي عليه تبرئ من الاثبات تكرر عليه بتكرر الزواج يعني قال هذا مع المقار وكذلك أن يتكن أو كلنا ومن دخل من كل نظار فيا علي كرر أمك كفارة في هذا كله قال هكذا ولكن قال شهاب الدين والقول بيتكرار كفارة في هذا على خلاف القياس أولئك القائل الذين يقولون إن كفارة تتكرر بتكرر الزهار هذا يقول شهاب الدين أن هذا مخالفه للقياس لأن القياس أن, أن الظهار ضغط فإذا فإذا كفر كفرت رحيدة كان ذلك على قبل على ذلك الظهر سيكون غير حانيثين في باقي في باقي الكفار هل سيقول شهاب إذن هنا كفر يقول من تضغطها من النساء فهي طبعا تزوجت وابين اني كنت بعمل زوجي في اسبانيا علي كهرباء امي اخويا تكرر وبهار وده تكرر يعني بهار اخو مات هارن طول وده وده خلصت الصوره تكرر لذهذا اذا يتكرر الزهار وخل الزهار على محل كلما تزوجت واحد علي فيك كثر امي جبت فوق فاطمه واحده تاكل وقالت والقول يتكرر الكفارة في هذا على خير القياة وقاعدة لا تتصدي أن, <تصفيق> <وكاعدة تصفيق> أن لا تتكرر عن الكفارته لماذا؟ لأنه, لأنه شاهد زوره لأن الكفارة يقبل على الزور وزوره شيء واحد الكفارة ستكون شيء واحد إذا وذور وذور زهبه يتكرره يتكلفون بيه دابله وجهه كرار صباح انا بكرره انا بكرره قالت مدام تزور تعرفها فين ضيع عاد قال انا ستكلفه مين هو بس والله adam انا قادر بان بانك ستكلفه بهار بتكرري بتكرري هذا لا دليل على انه هو بيتكلم فتكله ظاهره وضع هذا بيتكلم بيه هذا هذا يعني ان ادب ولا هذا من قال كلما تزوج أي مرأة أن تزوجها منها طالح أو أي مرأة أن تزوجها منها عالية كظهر أمي في الحديث الأول عنق الطلاقة على كل مرأة يتزوجها الثاني عنق الظهار على كل مرأة يتزوجها فهنا فرق عند الجهور هو أن الطلاقة يتكرر بتكرر, بتكرر زوالي بكل مرأة و وقت ما هي عندهم ده تكرر على ثلاثة ثلاثة يتكرر على طبيب وعلى اولي فدرست هذه انت كررو بها لانه انحلوا يعني الظهار بيوحدين يعني بفرقه واحده فرقه حد واحد يعني واذا خدي قواعده الصديه Well oh, that's